ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا